سيبقى اشتياقي لكم في المقيم وإن عز عندي سلام الفراق فلا لا تقولوا لقلبي ودان وقولوا ريبا يحين التلاقي وقولوا قريبا يحين التلاقي سيبقى اشتياقي لكم في الماق فلا لا تقول لقلبي وداعا وقول قريبا يحين التلاقي وقول قريبا يحين ولا شيء صعب من البعد عنكم كأن خطايا تشد وثاقي صداكم غلاكم يداكم دعاكم فريبين مني قريب نمني وهم من رفقي ولا شيء صعب من البعد عنكم كان خطايا تشود صداكم ولاكم يداكم دعاكم قريبين مني وهم من رفاقي قريبين مني وهم من رفاقي